أي وجعلناه كثير البر بوالديه أي محسنا إليهما لطيفا بهما لين الجانب لهما وقوله وبرا معطوف على قوله تقيا وقوله ولم يكن جبارا عصيا أي لم يكن مستكبرا عن طاعة ربه وطاعة والديه ولكنه كان مطيعا لله متواضعا لوالديه قاله ابن جرير والجبار هو كثير الجبر أي القهر للناس والظلم لهم وكل متكبر على الناس يظلمهم فهو جبار وقد أطلق في القرآن على شديد البطش في قوله تعالى وَإِذَا بطشتم, بطشتم جَبَّارِينَ وَعَلَى مَنْ يتكرر منه الْقَتْلِ في قوله تعالى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض الآية وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا قال ابن جرير وسلام عليه أي أمان له وقال ابن عطية والأظهر عندي أنها التحيه المتعارفة فهي أشرف من الأمان لأن الأمان متحصل له بنفي العصيان عنه وهو أقل درجاته وإنما الشرف في أن سلم الله عليه وحياه في المواطن التي الإنسان فيها في غاية الضعف والحاجة وقلة الحيلة والفقر إلى الله تعالى عظيم الحول انتهى كلام ابن عطية بواسطة نقل القرطبي في تفسير هذه الآية ومرجع القولين إلى شيء واحد لأن معنى سلام التحية والأمان والسلامة مما يكره وقول من قال هو الأمان يعني أن ذلك الأمان من الله والتحية من الله معناها الأمان والسلامة مما يكره والظاهر المتبادر أن قوله وسلام عليه يوم ولد تحية من الله ليحيى ومعناها الأمان والسلامة وقوله وسلام عليه مبتدا وسوغ الابتداء به وهو نكرة أنه في معنى الدعاء وإنما خص هذه الأوقات الثلاثة بالسلام التي هي وقت ولادته ووقت موته ووقت بعثه في قوله يوم ولد ويوم يموت الآية لأنها أوحش من غيرها قال سفيان بن عيينة أوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن يوم يولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيه ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم قال فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا فخصه بالسلام عليه فيها رواه عنه ابن جرير وغيره وذكر ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية بإسناده عن الحسن رحمه الله قال إن عيسى ويحيى التقيا فقال له عيسى استغفر لي أنت خير مني فقال الآخر استغفر لي أنت خير مني فقال عيسى أنت خير مني سلمت على نفسي وسلم الله عليك وقد نقل القرطبي هذا الكلام الذي رواه ابن جرير عن الحسن البصري رحمه الله تعالى ثم قال انتزع بعض العلماء من هذه الآية في التسليم فضل عيسى بأن قال إدلاله في التسليم على نفسه ومكانته من الله تعالى التي اقتضت ذلك حين قرر وحكى في محكم التنزيل أعظم في المنزلة من أي سلم عليه قال ابن عطية ولكل وجه انتهى كلام القرطبي والظاهر أن سلام الله على يحيى في قوله وسلام عليه يوم ولد الآية أعظم من سلام عيسى على نفسه في قوله والسلام علي يوم ولد ويوم أموت ويوم أبعث حيا كما هو ظاهر قال المؤلف رحمه الله تنبيه الفتحة في قوله يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا يحتمل أن تكون في الظروف الثلاثة فتحة إعراب نصبا على الظرفية ويحتمل أن تكون فتحة بناء لجواز البناء في نحو ذلك والأجود أن تكون فتحة يوم ولد فتحة بناء وفتحة يوم يموت ويوم يبعث فتحة نصب لأن بناء ما قبل الفعل الماضي أجود من إعرابه وإعراب ما قبل المضارع والجملة الاسميه أجود من بنائه كما عقده في الخلاصة بقوله وابن أعرب ما كإذ قد أجريا واختر بنا متلو فعل بنيا وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب ومن بنا فلن قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ويوم يبعث حيا قال أبو حيان فيه تنبيه على كونه من الشهداء لقوله تعالى فيهم بل أحياء عند ربهم يرزقون قال مقيده عفى الله عنه وجه هذا الاستنباط أن الحال قيد لعاملها وصف لصاحبها وعليه فبعثه مقيد بكونه حيا وتلك حياة الشهداء وليس بظاهر كل الظهور والله تعالى أعلم هذا هو حاصل ما ذكره الله تعالى في هذه السورة الكريمة من صفات يحيى عليه السلام وذكر بعض صفاته في غير هذا الموضع كقوله في آل عمران فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ومعنى كونه مصدقا بكلمة من الله أنه مصدق بعيسى وإنما قيل لعيسى كلمة الله لأن الله أوجده بكلمة هي قوله كن فكان كما قال تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها إلى مريم الآية وقال إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه الآية وهذا هو قول جمهور المفسرين في معنى قوله تعالى مصدقا بكلمة من الله وقيل المراد بكلمة الله الكتاب أي مصدقا بكتاب الله والكلمة في القرآن تطلق على الكلام المفيد كقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وقوله وتمت كلمة ربك الحسنى وقوله كلا إنها كلمة هو قائلها إلى غير ذلك من الآيات وباقي الأقوال تركناه لظهور ضعفه والصواب إن شاء الله هو ما ذكرنا وقوله وسيدا أصله من السواد وهو الخلق الكثير فالسيد من يطيعه ويتبعه سواد كثير من الناس والدليل على أن عين المادة واو أنك تقول فيه ساد يسود بالواو وتقول سودوه إذا جعلوه سيدا والتضعيف يرد العين إلى أصلها ومنه قول عامر بن الطفيل العامري وإني وإن كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهور في كل مركبي فما سودتني عامر عن وراثة أبى الله أن اسمو بأم ولا أبي وقال الآخر وإن بقوم سودوك لحاجة إلى سيد لو يظفرون بسيدي وشهرة مثل ذلك تكفي عن بيانه والآية فيها دليل على إطلاق السيد على من ساد من الناس وقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن بن علي رضي الله عنهما إن ابني هذا سيد الحديث وأنه صلى الله عليه وسلم لما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه للحكم في بني قريظه قال صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم والتحقيق في معنى قوله أنه الذي حصر نفسه عن النساء مع القدرة على اتيانهن تبتلا منه وانقطاعا لعبادة الله وكان ذلك جائزا في شرعه وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي التزوج وعدم التبتل أما قول من قال إن الحصور فعول بمعنى مفعول وأنه محصور عن النساء لأنه عنين لا يقدر على اتيانهن فليس بصحيح لأن العنة عيب ونقص في الرجال وليست من فعله حتى يثنى عليه بها فالصواب إن شاء الله هو ما ذكرنا واختاره غير واحد من العلماء وقول من قال إن الحصور هو الذي لا يدخل مع القوم في الميسر كما قال الأخطل وشارب مربح بالكأس نادمني لا بالحصور ولا فيها بسواري قول ليس بالصواب في معنى الآية بل معناها هو ما ذكرنا وإن كان اطلاق الحصور على ذلك صحيحا لغة وقوله ونبيئا على قراءة نافع بالهمزة معناه واضح وهو فعيل بمعنى مفعول من النبأ وهو الخبر الذي له شأن لأن الوحي خبر له شأن يخبره الله به على قراءة الجمهور بالياء المشددة قال بعض العلماء معناه كمعنى قراءة نافع إلا أن الهمزة أبدلت ياءا وأدغمت فيها الياء التي قبلها وعلى هذا فهو كالقراءتين السبعيتين في قوله إن من النسيء زيادة في الكفر بالهمزة وتشديد الياء وقال بعض العلماء هو على قراءة الجمهور من النبوة بمعنى الارتفاع لرفعة النبي وشرفه والصالحون هم الذين صلحت عقائدهم وأعمالهم وأقوالهم ونياتهم والصلاح ضد الفساد وقد وصف الله تعالى يحيى بالصلاح مع من وصف بذلك من الأنبياء في سورة الأنعام في قوله وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين بهذا أيها المستمع الكريم نأتي على نهاية هذا اللقاء ولنا إن شاء الله لقاء آخر متجدد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته